إِنَّا خَلَقُنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا خَلَقُنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ رب تليهه فجعناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا هديناه السبيل اما شاكرا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا انَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا انَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُ يفجرونها تفجيرا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون وَيُطَوعمَُ الطَّامَ عَ حِّهِ مِسكينَ وَيَتمَ وَأَسرا وَيُطعمُون نَق عَ حُبِّهِ مِسكينَ وَيتَ وَأَسير إِ مَ نُطوعِمُكُم لِوجهِ اللهِ لا نُر منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يومًا عبوسًا قمطريرًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قمطريرًا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ونقاهم نظرة وسرورًا الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا على شَمْسًا وَلا زَمْهَرِيرَا لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلا زَمْهَرِيرَا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قديرا أوارير من فضة قدروها تكديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاج هازا جبيلا عَيْنًا فِيهَا تَسْمَا سَلْسَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تَسْمَا سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا أَمْ وَيَصُفُّ عَلَيْهِمُ الْوِلْدَانُ يَخَرُّونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا وإذا رأيت تم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب شندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة عليهم ثياب شندس 129. وحلوا, وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا 120. وحلوا أساور من فضة سَقهُم رَبّ شَرضَ فَهُور إِ هذا كََ رَكُم جَزَ أَ وَكَانَ سَعيكُم مشْكور إِ كَ لَك جَزَ أَْ وَكَانانَ سعيكُم شكورا اننا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا اننا نحن, نحن نزلنا عليك القران تنزيلا اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا اصبر لحكم ربك وَلَا تُطَعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَاذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا وَمِنَ وسبحه ليلا قويلا إنها نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا وَإِذَا شئنا بدلنا هذه تذكره ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاؤون الا تَشَاءُ الله وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا